باب واحد في الأدب الأدب الأدب عباد واحد الله في طلب باب واحد في ا ل أ د ب أ ح ب إ ل ى بعض السلف من طلب سبعين بابا في الفقه ا ل إ ن س ا ن عندما ي ت أ د ب ب يتعلم التواضع ب يتعلم الذل مع إ خ و ا ن ه ب يتعلم ا ل ب ش ا ش ة يتعلم انبساط الوجه يتعلم م س ا ع د ة ا ل آ خ ر ي ن بيتعلم تنظيم الوقت تنظيم ا ل والحرص ق ت و على الوقت بيتعلم شكر ن ع م ة الله عز وجل عليه بيتعلم كيف يكون موصولا بالله ذكرا ورجوعا ذكرا ورجوعا بيتعلم ب ا ل أ د ب كيف ي ق ر أ الكتب ق ر ا ء ة الكتب تحتاج إ ل ى أ د ب كيف يفتح الكتاب وكيف يغلق الكتاب كيف يقلب ا ل ص ف ح ة كيف يعلم على المعلومه ة سبحان ا ل ل كيف يدون م ل ا ح ظ ة على هامش الكتاب انظر هذا كله من الأدب. كيف ل الأدب ه من ك يستعير كتابا من أ خ له في الله وكيف يرده, وكيف يرده؟ يتعلم ف يرده ي يتعلم الحرص على الموعد يتعلم الصدق يتعلم ا ل م ؤ ا خ ا ة يتعلم البذل يتعلم الموده يتعلم ا ل ف ت و ة يتعلم المروءه فهذا كله من ج م ل ة ا ل أ د ب الذي يحتاج إ ل ي ه طالب العلم ف إ ذ ا ما طلب العلم وهو م ت أ د ب نفعه ذلك العلم أ م ا إ ذ ا كان هذا الرجل أ و هذا المرء ذكرا كان أ و أ ن ث ى لم يتخلق ب ا ل أ د ب ولم يجعل ا ل أ د ب له زيا ولباسا وخلقا وسمتا وذلا وهديا فهيهات هيهات ان يستفيد أ و يفيد بعلمه